وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هو بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون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 افَمَن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون امم الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما رادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم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 الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأوفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ